ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وعاش طوال أيامه وليليه يمشي على شوك الأسأ ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل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 أيها الأحبة أحداث النهاية سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي أسعدني أن أقدمها للمسلمين في كل مكان عبر هذه القناة المتميزة قناة الناس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 وأخبره وأطلعه جل جلاله على كل ما سيقع في الكون من أحداث بين يدي الساعة ده هذا كلام خطير جدا بقول لحضرتك مع أن الله سبحانه قد أخف وقت قيام الساعة عن الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين فقد أطلع وأخبره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 إنما هو وحي من رب العالمين لا يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه من الله صلى وعلا يقول حذيفة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة خطبة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 يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يُعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطة ثم فتنة لا يبقى بيت في العرب إلا دخلته ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنه فيغدرون أي يغدر الروم فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية مع كل غاية اثنى عشر ألف لكلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى الحديث في صحيح الإمام البخاري لا لا لا استنى وحدة وحدة ما تستعجلش ان شاء الله عز وجل احنا يعني اسأل الله ان يبارك في اعمالنا واعماركم الموضوع طويل الموضوع طويل وانا اترك الامر لرزق الملك الجليل سبحانه وتعالى اسأل الله ان يجعل رزقي وارزاقكم موفورة انه ولي ذلك والقدر عليه نرجع تاني الحديث خليك معايا كذا قال عليه الصلاة والسلام اعدد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 فموت رسول الله علامة من العلامات لأن الله تعالى لم يرسل رسوله المصطفى ونبيه المجتبى ليخلد في هذه الحياة أبدا قال جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفأم تتفاوهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت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 واحده يركبها تاره ويركبها خادمه تاره فلما أقبل على أرض بيت المقدس ومرت به دابته في مخاضه في بركة ماء خشى أن يمر المخاضه وهو على ظهر الدابة فنزل ووضع حذاءه تحت إبطيه وجر الدابة خلفه فلما رآه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 تحت كل غاية اثنى عشر الف في رواية اخرى في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اسيد الغفاري رضي الله عنه قال حذيفة خلي بالك لان ذي عمدة في الباب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 فذكر الدخان والدجال آه من فتنة الدجال أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن أنا معها بالتفصيل إن شاء الله تعالى فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها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 إلى محشرهم يا الله والله تقول لنا الرواية تانية عم الشيخ حاضر اسمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام لكلام الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى دي العلمات الكبرى دي العلمات الكبرى وسأقف معها كما ذكرت إن شاء الله تعالى بالتفصيل إيه الدخان وإيه الدجال وإيه الدب بالتفصيل إن شاء الله قال حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر ونحن نتناقش نتباحث نتحدث فقال عليه الصلاة والسلام ما الذي ما تذكرون بتتكلموا في إيه بتتناقشوا في إيه فقالوا نذكر الساعة يا رسول الله فقال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم إنها يعني إن الساعة لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر عليه الصلاة والسلام الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها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 أو هذه العلامات الكبرى نموذج من الأحاديث وقد ثبت في روايات أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه العلامات بغير هذا الترتيب الذي ذكرت الآن في رواية حذيفة ابن أسيد الغفري لكن على أي حال على أي حال العلامات الكبرى إن وقعت علامة وقعت بقية العلامات بالضبط زي العقد أو المسبحة انفرطت العقد او انفرطت المسبحة تنفرط بقية الحبات انقطع الخيط وقعت حبة ينفرط او تنفرط بقية الحبات النبي قال كذا كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الامارات الامارات يعني ايه العلامات الأمارات خرزات خرز حب خرزات منظومات في سلك انظر إلى التعبير النبوي وممن آتاه الله جوامع الكلم الأمارات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا يا رب سلم يا رب سلم الأمارات خرزات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 لا إله إلا الله صلى الله وسلم وبارك على من لا عن الهوى أنا أضرب بعض الأمثلة أقدم لحضراتكم بعض النماذج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 البشرة الأولى حتى تطمئن لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض أقوله بملء ثمي لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض في أنحاء الكون ليستأصلوا المسلمين ليبيدوا خضراءهم من هذه الدنيا ما استطاعوا ولن يستطيعوا أبداً ولو اجتمعوا ما أقولي الكلام دا النبي قال كده النبي عليه الصلاة والسلام بشر بهذه البشرة نعم يا أخي بشرنا أخي ماذا ما قال روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى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 بلادنا بلاد المسلمين ألا تراني أنت الآن ألا ترى ما يحدث في أي مكان في الأرض في التوي واللحظة الآن شاء ربنا وقدر أن نرى ذلك بعيننا وأن نسمع ما يقال في أقصى الأرض بآذننا نعم نعم إنه الهاتف المحمول الذي تعمله في يدك آيات وعلامات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 يبشرهم بماذا بالنصر بالتمكين بالتمكين سبحان الله فيقول صلى الله عليه وسلم وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض والله العظيم ده كلام لما يقال في هذا الوقت يعني كلام صعب جدا وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ملكة كسرة وقيصر ملك كسرة وقيصر أما يقل الصحابة في هذا الوقت المتقدم إذا هلك كسرة فلا كسرة بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لا تنفقن كنوزهما أو أموالهما في سبيل الله سبحان الله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 ولا حول ولا قوة إلا بالله قالوا قولتهم الخبيثة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يقول النبي وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها قال صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة أي بقحط عام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 بسند صحيح على شرط مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار هل ترك الليل والنهار مكانا لم يصل فيه لا ليل ولا نهار لا والله لا أن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر